بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا ب ك م و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة س أ ل و ن ي ناس كتير إ ي ه اكتر ح ا ج ة تجيب ب س م ة أ م ل مش انت مسميه ب س م ة أ م ل طب إ ي ه اكتر ح ا ج ة تجيب ب س م ة أ م ل الحياه يا جماعه لقيت إ ن ه أ ك ت ر ح ا ج ة تجيب ب س م ة أ م ل ا ل أ خ ل ا ق الحلوه والله ما في ح ا ج ة تدخل ب س م ة أ م ل على البلد ما في ح ا ج ة تدخل ب س م ة أ م ل على, على بيتك على نفسك غير إ ن ا ل أ خ ل ا ق الحلوه انا أ ح ك ي ل ك م ح ك ا ي ة من التاريخ أ ن ا كنت بحكي عن واحد اسمه محمد الفاتح الي ل فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة وهو عنده تلاته وعشرين س ن ة قبل ما يفتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة دي ع ا ص م ة الرومان خلي بالكم مش ح ا ج ة ب س ي ط ة وبعدين ايه يعني قرون ورا قرون المسلمين بيحاولوا يفتحوها ولا يمكن م ح ص ل ة تحصين رهيب وجيه ابن ا ل ت ل ا ث ة وعشرين س ن ة د ه الشاب الصغير وهو الي ل فتحها طب ايه ع ل ا ق ة د ه بالاخلاق قبل ما يفتحها بيوم عمل ح ا ج ة جمده جدا خرج وطلع على السوق وهو مغطي وشه مغير ملامحه ومتنكر علشان عايز قبل ما ي ب د أ معركته يطمن على ح ا ج ة نزل السوق أ م رايح على واحد في الصبح ك د ه بدري د ك ا ن ة في وسط السوق بتبيع اكل وبتبيع مش عارف حبوب و و و و م ش وشويه حاجات كتيره كدا دكانه يعني كبيره و ب د أ يساله اديني دا و د ي ن دا وبدا يشتري يشتري يشتري وفي وسط ما هو بيشتري بعد ما أ ا م جمع وجاي ح ا س ب قاله لا استنى اديني ل كمان ف ر ج ل قاله بقولك ايه ميعرفوش ا ان هو محمد الفاتح التاجر ميعرفش ا ان ده محمد الفاتح قاله انت اشتريت مني كتير جاري اللي ج ن د ي لسه ما استفتحش و ح اشتري منه عشان هو كمان يستفتح عشان ملاقيهوش ا مكشر طول اليوم عشان يبقى هو مبتسم زي ما انا ح ب ت س م انك فتحت عليا ش ف ت و ا ب س م ة الامل بتيجي ازاي فمحمد الفاتح انبسط ق و ي وقام رايح على التاجر الي ل جنبه واشترى اشترى اشترى وبعدين قاله ل خلاص يلا ادفع الحساب ه ي ح ز ب ه قاله ل استنى انا عايز كذا وكذا وكذا قاله ل بقولك ايه انت اشتريت مني كتير عدي على التاجر الي ل بعدي علشان يستفتح هو كمان علشان ملاقيهوش مبوز طول النهار ه و لو أ ن ا مبسوط واللي جنبي مكشرين ح ف ر ح اخيرا يا جماعه لو نزلت ميدان ركسي و ولا نزلت ميدان ا ل م ن ش ي ة في اسكندريه ولا في انا ولا في اي بلد عربي وانت مبتسم و م ب س و ط اوي وكل ناس مكشره ح ت ع ر ف تبتسم صدقوني يا ج م ا ع ة مفيش ب س م ة أ م ل من غير ما تبقى أ خ ل ا ق ن ا حلوه التجار دول أ خ ل ا ق ه م حلوه اوي مش عايز يكسب لوحده عايز يوسع على ل ي حواليه دا من أ ح ل ى ا ل أ خ ل ا ق انك تبقى عايز تسعد الي ل حواليك ب س م ة ا ل أ م ل عمرها ما بتترسم و ا ل أ خ ل ا ق و ح ش ة وفيه جشع وفيه ا ن ا ن ي ة وفيه ا ن ت ه ا ز ي ة ب س م ة ا ل أ م ل عمرها ما بتترسم وانت عايز تضحك لوحدك إ ز ا ي يعني ما انت عايش وسط الناس هتضحك لوحدك إ ز ا ي يا ج م ا ع ة محمد الفاتح لما لقى ك د ه قال أ ب ش ر و ا جاء النصر طالما أ خ ل ا ق ن ا ك د ه هننتصر وانتصر فعلا واتفتحت القسطنطينية علشان الناس الي ل أ خ ل ا ق ه ا ح ل و ة الي ل ع ا ي ز ة توسع على نفسها لازم ربنا يوسع عليهم أ ك ت ر و أ ك ت ر يا ج م ا ع ة إ ي ه ر أ ي ك م في الي ل أ ن ا بقوله د ه إ ي ه ر أ ي ك م في ب س م ة أ م ل تخليك أ خ ل ا ق ك ح ل و ة عايز تبسط الي ل حواليك تسعد الي ل حواليك توسع الي ل حواليك طب ممكن تعيش ب ا ل ح ك ا ي ة دي ا ل ن ه ا ر د ة وتشوف ك د ه ح ت ب ت س م قد ايه يلا ك د ه جرب وسع على الناس وخلي أ خ ل ا ق ك ح ل و ة وافرح ب ب س م ة أ م ل على وجوهكوا جميعا شكرا والسلام عليكم ورحمه